اتعن حبيب الروح حاج بالدم حنين ب 15 شعبان رئيس الدنيا تنصار بقمص طع الشعبانا عايز دنيا ابو صالح اخليه بقمص طع الشعبانا عايز دنيا ابو صالح اخليه صوتنا ليك سركايد غيرك ما نوريد سرقايد بايع اناوي لك شد يا نسعيد بايع اناوي لك شد يا نسعيد ما كانك رئيس على كله الدنيا كلها وما نعرفه ربنا خالق احسان بس بهيئه نسان ب 15 شعبان رئيس الدنيا ابو صالح خلي ب 15 رئيس الدنيا ابو صالح خلي مصر حبيب ال انتظر وقمصطع الشعب انا رئيس الدنيا ابو صالح اخليه وقمصطع الشعب انا رئيس الدنيا واحد يضل يلمهد خادم خادم صوره حضرتك بالعين راسي واحد يضل يلمهد خادم صور الحظر تكفر عن راسم وحقض العلزتش ياه يا قاسم وحقض العلزتش ياه يا قاسم زائم الدنيا انت تصير لازم زائم الدنيا انت تصير لازم wenay lek kelsara as ya mahboub saddiqni la shaq yasab qiyasah hubbak bina burkan اتعنا حبيب الروح حكي يا هالناز صبح العمر قبر بالدمنا راح تنتفطرهان بس بهيئات نسان راح بس بهيئات نسان وبخصوص طاح الشعب الباطل ترى يا المهدي جولة جولة بس الحق إلي المهدي دولة إيه للباطل ترى يا المهدي جولة بس الحق إلي المهدي دولة اذا تطلب أرواح نصيح سهلة إذا تطلب الرواح نصيح سهلة وامرنا بين ايديك حلن الخولة وامرنا بين ايديك حلن الخولة قيادات كلها جوا عيدك باتر تكون علامات ظهورك يا ويلينا وسطي لايون صارت وين ما كان بس بهيئة انسان بخمستاش شابان رئيس الدنيا بصالح خليه بخموص طعش شابان رئيس الدنيا بو صالح أخلي أنا الرئيس أتعلم حبيب نروح حاجي يا هنائس صبعي محضر بنت محلي رحمت في القرآن بس في هيئة إنسان رحمت في القرآن بس في هيئة إنسان بخموص طعش شابان يسندني يا ابو صالح لك عهدك ما يوم يا من بك لك ما يوم <تصفيق> أظهر حتى بك نشدي الأحزام حتى بك نشدي الأحزام ونحقق يا غارب كل الأحلام أماني يا المهد نحقق أب وجودك عساني أصبح جندي من جملة جنودك وتوسط الميدان بس بهيئة إنسان بخمستع شابان رئيس الدنيا بو صالح أخلي بخمستع شابان رئيس الدنيا بو صالح أخلي ان حبيب الروح حاجي يا هناي بس بهيئات نصان راح بس بهيئات كان الأداء بصوت الرادود الحسيني كرار الموالي الكلمات بقلم الشاعر غزوان العتابي كان على الاخراج والهندسة الصوتية كرار الموالي التصوير والمونتاج احمد الزيدي بس بهيئات نسان راحت خفران بس بهيئات نسان ب15 شعبان رئيس دنيا ابو صالح